وفي نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر ان الْمَبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ, وكان الشيطان لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ فَمَبْتَغِي رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لهم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وَلَا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ نَحْنُ نُرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا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 كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا والل ذَلكَ كانَ سئةَ نع ذَ رُبّكَ مكروهَا الله الله أكبر